تستمعون ا ل آ ن إ ل ى ب ر ن ا م ج حدث و ت ع ل ي ق على ا ل م ن ا ر ة 95.5 FM ا ل س ل ا م عليكم ورحمة ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ب ر ك ا تنس الاعجاب م ا ل م ق ط ع ك ا م ا ل ل ه عز و ج ل في ه ذ ا ا ل م س ا ء ا ل آ م ن ا ل م ط م ئ ن ب ذ ن ا ل ل ه ع ز و ج ل في م د ي ن ة س الاعجاب ب ا ل م س ت م ع كاملا ولا ت ن الاعجاب بالمقطع كاملا ولا تنس الاعجاب ا ل م ق ط ع ك ا م سيد أ ح م د الزيتني عضو مجلس الشورى في, في تجمع سرايا الثوار وكذلك مدير إ د ا ر ة أ م ن المواطن التابع للجنه ة الأمنية العليا بني غازي الزليتني أحمد مع بن نتحدث عن, عن, عن حدث كان سيد في حدث فجر ذ الامنيه ا ي و م م على ت الساعة ب ي الرابعة الخامسة انفجار ونصف ف محكمة شمال المقابل المستشفى 7 أكتوبر غازي بن وفي ذ ه الحلقة أيضا نتحدث مع سيد أ ح م د زلتني ي عن ا ل ح د ث الذي وقع يوم أ م س في سجن ا ل ك و ي ف ي ة تدعيات هذا ا ل ح د ث أ س ب ا ب ا ل ح ا د ث ة كيف صارت بالضبط مرحبا بك سيد أ ح م د زلتني ي حياك الله في هذا المساء حياك الله وحياك. شاء الله مساء امن ء الله س ا ء آ م علينا جميعا سيد أ ح م د زلتني ي ف ل ن ب د أ ب ح ا د ث ة يعني البارح بالضبط ا ل س ا ع ة تقريبا أ ر ب ع ة عصرا كان في حدث في سجن ا ل ك و ي ف ي ة كان في هجوم مسلح ي ع ن ي ت ن ا ق ل ا بعض ا ل أ خ ب ا ر في م ج م و ع ة ط لم ع ت ج م ما و ع ع ة ط ل تكن ش في في فيريت أصيبت ناس ناس ن قعدوا أ ت حدثنا خصصا موجوده ا ل يطالب في ناس ا ح ص ل بكل ش ف ف ا ي ة و ب ك يقولوك بكل صدقك ل الله الرحمن الرحيم أم أحمد بسم وثقين في سيد صدق ونحن طبعا الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على أ ش ر ف ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل م ر س ل ي ن نبينا م ح م د و ع ل ى آ ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن ه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ا م س ل م ه ا م س ل م ه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه و م ل م ه و م ل م ه ومسلمه ومسلمه و م س ل م ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ومسلمه ي ن س ل م ه ومسلمه ومسلمه و م ا د ه و م س ل م بنيغازي هذه ا ل م د ي ن ة التي كان قدرها أ ن تكون ش ر ا ر ة ا ل ث و ر ة وكذلك قدرها أ ن تكون ش ع ل ة التغيير و ش ع ل ة البناء لليبيا المستقبل ليبيا التي نريدها إ ن شاء الله تعالى وكما يقال في المثل اللي يحط روحه قنطره يتحمل ا ل د و ز فاسمحوا لي ا ه ا ا ل س ا د ة المستمعين هذا قدرنا نحن أ ه ا ل ي م د ي ن ة بنغازي قدنا ا ل ث و ر ة وتحملنا تبعاتها ولكن اسمحوا لي أ ن أ ت ح د ث معكم كما طالبتموني عبر الفيسبوك بنوع من الشفافيه ة ذ ه بها هي وهي الكلمة التي صار الكبير والصغير يطالب بها الشفافية أحباب المستمعون بنغازي هي من أشعلت الشرارة وهي من قادت أشعلت من من ل ي بني ي التغيير ا إلى إ ب ذ الله تعالى ه و اللبنة الأولى بإذن الله في بناء ليبيا المستقبل بإذن بن في غازي مستهدف من كل الجهات ل أ ن ه م يعلمون نجاح أ ي أ م ر في ب ن غازي فهذا آ ذ ا ن ب أ ن ه سينجح في باقي المدن عندما ب د أ ن ا الاستعداد ل ع م ل ي ة الانتخابات والمراهنة عليها وكان ا ا عليها ل م ر ه ن ة و كثير من الناس المتشائمون منهم يقولون أ ن بنغازي لن تنجح في إ ع د ا د انتخابات ح ر ة ن ز ي ه ة ويتحجج بذلك ب أ س ب ا ب ك ث ي ر ة منها ق ل ة ا ل خ ب ر ة ومنها ق ل ة ث ق ا ف ة الناس و ا ل أ م ر ا ل أ ه م وهو الجانب الامني أ أن م ن ي ل ل ج ا ا ن ب أ غير مستقر رجعنا الوراء بالزمن أقول وأنا لإخواننا لو رجعنا بالزمن إلى الوراء في بدايات الثورة ل أ من ت ك ب ن غ امن ز ي آ ب أ ه ل ه ا أ ل م يكن ا ل الخامس وكتائب القذافي في أوجه قوتها واستقبلنا ط ا وكتائب قوتها ا ب و أوجه ر ر س في ؤ ء دول ووفود كبيرة الناس م س ت دخلت و ى إلى ب غ ز ي بأمان ب منها وخرجت ل ا م ومن أ ا من أمن ه ؤ ل امن ء الناس؟ و أمن الزوار والضيوف ومن كان يؤمن ا ل ح ك و م ة والمجلس الوطني الانتقالي إ ن ه م الثوار لكن انهم اهالي مدينه توسد أحمد يعني كل الحديث الآن موجع ذ ا كلام ط ي بن ن نحن ا م هوليوود د ف ن أن ا ن ج ح م ش ر ع ن ا ه و مشروع、الانتخابات. أما فيما يتعلق الانتخابات ا ب ح ث ة بارة خبر أو بلاغ من الشرطة خبر بلاغ تلقينا القضائية من أو المكلفة بالتعاون ح م ي وتأمين ة سجن سجن ا ك و ي ف بما أنك من أنك د إدارة ي في ر المواطن أمن ن م أمنية نحن كلجنة ل ي ع بالكامل م س ؤ ل ي ت ا ا هو حفظ ل أ مع ن مدينة بنغازي داخل بقرار ا وذلك ل رسمي ب ت و... الجهات و ن مع ا ا ل أ خ ر ى نعم نحن ن ع ت ا و ن يا أ خ ي ا ل ك ر ي ليبي حر يعمل م مع أمن وأمان هذا الوطن المبارك كل لأجل الوطن فرد حر هذا تلقينا البلاغ عند ا ل س ا ع ة ا ل ر ا ب ع ة عصرا ب أ ن هناك خرق أ م ن ي داخل س ج ن لوكيفر و أ ن هناك اشتباكات م س ل ح ة والخوف من أ ن السجن سيقتحم وسيهرب كثير من الذين محكوم عليهم بقضايا جنائيه ة بغرفة العمليات التابعة للجنة الأمنية فعلى الفور العمليات العليا الاتصال و و تم ت ج ت م ج م و ع ة من قوتنا مقامها تقريبا خ م س ة عشر يعني س ي ا ر ة م س ل ح ة ب أ ف ر ا د ه ا إ ل ى عين المكان واتصلنا ل ب ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة ا ل م و ج و د ة داخل السجن واتفقنا معهم على خ ط ة أ ن ن ا نحن نؤمن خارج السجن حتى لا نسمح بفرار أ ح د المحكومين ونمنع كذلك الحشود التي ب د أ ت يعني تتحشد أ م ا م السجن وتطالب بمطالبات م خ ت ل ف ة سنذكرها إ ن شاء الله تعالى في وقتها فأنتم الاتفاق أ ن ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة كانت شبه س ي ط ر ت على الوضع داخل السجن ولكن تخاف من ع م ل ي ة الاختراق من خارج السجن وتهريب بعض السجناء المحكوم عليهم ب أ ح ك ا م قضائيه ة فعلى الفور و ت ج ت تابعتها إدارة الأمن الجنائي والظواهر السلبية وكلي هذه الإدارتين تابعة الأمنية العليا وثم تابعتها قوة قوة المواطن وبعد والظواهر وكلي وثم إدارة إدارة السلبية للجنة الأمنية عندها الأمن الجنائي العليا الانضباط أمن ذلك هذه وقمنا بعمل طوق أ م ن ي حول السجن سجن ا ل ك و ي ف ة بالكامل ووضعنا ا س ت ق ا ف ا ت عند مدخل ا ل ك و ي ف ة ا ل أ و ل الشرقي ومدخل ا ل ك و ي ف ة الغربي وحاولنا أ ن نهدئ من روع المعتصمين ي سميتهم معتصمين سميتهم ن إن إن شئت شئت ت م ه ظ ا ر وهم أ ج ن ا س و أ ش ك ا ل م خ ت ل ف ة و م ط ا ل ب ة نعم, نقدر. نعم يعني... كنا نقدر هذا الموقف、نعم. بعضهم كان شيوخا وبعضهم كان نساء وبعضهم كان شبابا متحمسا وسمع وما أ س ر ع ا ل إ ش ا ع ا ت عندما تنتشر في هذه الفوضى أ ن هناك إ ط ل ا ق نار و أ ن هناك مساجين قتلوا داخل السجن فمن حقهم أ ن يطمئنوا على أ ه ل ه م خصوصا السجن ب س ل ي م وقد مذبح ع ز و... ا الناس و ق ر ف ن ا ببعض هذه الكلمات ولكن、مم. الخطاب الذي كان يوجه لهؤلاء أ ن ن ا نعدكم وعدا قاطعا أ ن ك م سنؤمن لكم الالتصال بداخل السجن、مم. وكل ي ط م ئ ن على من عنده نزيل لداخل السجن وبفضل الله سبحانه وتعالى كان بعض الناس عندهم ن العقل و ا ل ح ك م ة يعني الشيء الطيب فكان يشاركنا يقول لنا مثلا يعني نحن نحترق أ ن اولادنا في الداخل ولكن لا نريد من يخرجوا سبحان الله نعم بعض الناس كان يقول لنا هذا أ ن ا أ ع ر ف ان مثلاً ابني قد اقترف جرما أ و ما شابه ذلك أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ط م ئ ن عليه إ ي ج ا ب ي ة ع ا ل ي ة جدا جدا يا اخي هذا、الله. في ط ا ئ ف ة من الناس ونحييهم عبر هذا المنبر كان يتعامل معنا ب إ ي ج ا ب ي ة ع ا ل ي ة يقول أ ن ا ابني د ا خ ل السجن أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ط م ئ ن عليه فقط ولا أ ر ي د أ ن يخرج ف أ ن ا مقتنع بما ا خ ت ر ف ت يداه فمن أ م ث ا ل هؤلاء كانوا يتصلون عبر الهاتف بنزلائهم داخل السجن أ م ن ا لهم الاتصالات وكانوا يتصلون ويطمئن ك ا ا ن و ت ص ل و و ن ي ثم يرجع وهناك بعض الناس يعني كان يشتطل غضباً ويحاول أن يقتحم السجن ويحاول كذا فكنا ولكن غضباً ويحاول السجن ويحاول يعيننا على أداء عملنا ولكن في أثناء هذه الفترة فوجئنا أن نهدئ من ونطلبونه أن يشتطل يقتحم في على بأمثال روعه هذه نفر من ا ل أ ش خ ا ص المتحمس قام بالرمايه علينا بشكل عشوائي ثم ل ا ذ بالفرار هذا ا ل أ م ر تسبب في إ ص ا ب ة فردين من اللجنه ة الأمنية العليا ما معروف منين و الامنيه آ ن ل ت ت ح ق ق ي جارية في ا ع ر ف ة هويات هؤلاء و الأشخاص ل ك قاموا ا ا م ب ل ر ة عشوائية والشرطة يعني على تعاملت ع السجن أسوار القضائية م م ب ا ل م ث ل ع ل ى إذن الإصابة هذه ا ا ل ع ش و ئ ي ة يعني أصيب أ فردي ف ر من اشار د سيد أحمد سيد اللجنة الأمنية العليا وغم... اسمح اتصال هاتفي كان مع عضو مجلس الانتقالي لي مجلس مع مهدي في عضو ك ب و ر أ ش إ ل ى تم التعرف على بعض الاسماء المشتبه فيهم هل هل هل و أ ف ر ا د من ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة الموجودين على الأسوار على ذكرنا ل أ ن ه قد سجل مقاطع فيديو لهؤلاء الاشخاص أ ش خ ص فالمسألة ا مسألة ل موجودة عند الشرطة القضائية. نعم. يعني تحقيق عند ر نريد تيار الأمور ط ة القضائية المسألة جهة المسألة قيدة لا ولا ولا ولنا في هذه الأمور سابقة لأن تحقيق أي أي في نتهم أن أحد هذه ب وتجربة ر ة أ ل ن ر نتراجع ح في الإعلام عن أسماء ثم بعد ذلك نتراجع عنها ذلك عن بعد ثم نحن نريد أ ن ن أ ت ي بالدليل و ا ل ب ي ن ة ا ل ق ط ع ي ة التي تقود هذا المتهم إ ل ى ا ل ع د ا ل ة والقضاء ماذا حصل يبقى نعم اللجنة الأمنية عندما ازدحم الأمر منتشر من تم بتجمع بحكم باستحديدا اللجنة الله سبحانه وتعالى الوضع عليها وانت السلاح الناس الاتصال سرايا الثوار بحكمنا. نحن في الأصل وفي الابتداء الثوار حصل نحن فاتصلنا بفضل على يبقى سيطرت كثير في وفي بي تعرف عند أن تجمع سرائي ث وطلبنا ا ر و منهم الاسناد إ س ن د وانتعوضوا م ج ل سورة في نعم التجمع ع نعم م ف ب ر الفورس رفالة فبراير ك كتيبة كتيبة كتيبة الله فيما استجابوا استجابت السحاتي على ه ش ا ا ء ل وقمنا ط ن من وجميع الثوار وجاءوا المعروفة والاربعطاش ونص تجمع بسياراتهم المسلحة سرائي هذه الكتائب كتائب بالدشكات والأربعة عشر وقمنا بطوق أ م ن ي كبير جدا على السجن حتى نمنع اقتحامه والخروج منه ووفقنا بفضل الله عز وجل أ ن ه لم يخرج من السجن أ ح د ا ولم يدخل إ ل ي ه أ ح د ا وهذه يعني اندل على شيء اندل على ا ل ت ف ا ه م الذي تم بيننا وبين ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة في آ ل ي ة ا ل ت أ م ي ن هم تولوا داخل السجن و ا ل ح م ت و ل ي ن ا خارج السجن صارت ا ل أ م و ر على هذا النحو وبفضل الله سبحانه وتعالى إ ل ى ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة صباحا اليوم تم تسليم مقر السجن الى ق و الجيش ت ا الوطني ك ت ي ب ة اللوال أ و ل مشاه وبعض من كتائب القوات ا ل خ ا ص ة استلمت منا المكان ل ت أ م ي ن ه ونحن يعني توجهنا إ ل ى ا ل ح ا د ث ة التي حصلت في الفجر وهي تفجير محكمة بنغازي، شمال بن بن غازي غازي سيد أحمد بعد إذنك س احمد د ة المستمعين الآن ت ن ف الاتصال ا للإخوة ل ت ص ل ي ي ن ب س أحمد أحمد سيد زليتني زليتني هو عضو مجلس سوره في, في تجمع سرايا الثوار و أ ي ض ا مدير إ د ا ر ة أ م ن المواطن التابع اللجنه ا ل ا ت ك م مستفسرات ن ي الآن حدثنا ملابسات زليتني عن أحمد سيد الحادث الذي وقع أ م س في سجل كويفي الذي اقض مضاجعنا جميعا وحقيقة اليوم رأيت تفجير صار الاتصالات المعلومات الناس الموضوع هامهم يعني حيكون المحكمة اليوم بعد كيف كونوا بإذن شاء نعم نستقبل مكالمه سلام عليكم سلام الله مرحبا انا سلمك ب سيدي. الله يسلمك مداخلتك الله يبارك فيك باختصار يا ع ن ي و حمد المسوي ؤ ة كامل ة رعونه المجلس ا ل ن ت ق ا ل ي في هذا ل ا ث ل ي س ي ر ة عدم تفعيل ا ل قضاء عدم د ع م الجيش و ا ل ش ر ط ة هذا كلا رعون ا ل مجلس ا خالي يعدد بنا هذا البناء سنة يا اخي. يشير شو فيها كله هذا كلام كل بعد يستثبتا. تنظيم شيء يستثبتا. بعد كل شيء ه ذ ا ي م ج ل س ان اردت ان اردت ان ا لهم و ط ن اردت ان ش ك د ت ان م ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر م ت ان اردت ان ا ر د ي ان اردت ب ان اردت ان اردت ان ا ر د ي ن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ب ان اردت ان ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان ا ر د ان ل ن ان ارد ان ان د ر ي فاذا ل قال رعونة المجلس لانتقاله التي أدت إلى مثل د ر و ق ي رعونة أدت ه ل له السيد أ ش ي دريس ا فإذا ء وجهة نظر السيد دريس فإذا كان في م د ا خ ل ة أ خ ر ى سؤال للسيد أ ح م د ز ل ي ت ن ي و و ض ع مجلس شورى في ا ل تجمع سرايا الثوار وهو مدير إ د ا ر ة أ م ن المواطن التابع ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا فكان فيه يستفسر عن حادثة أن عن يريد حد أمس لا ا ع ل ف ان الناس ا تطمنت على أ و ل ا د ه ا هذه ن ق ط ة م ه م ة جدا لانها ع فتحت باب الزياره ق م من كان من 11 التي حصلت فيه حصل ب ه ذ اليوم ا خ ر ق ا ل أ م ن بالمناسبة السجناء سقط أحد ه و ع ر أفراد ا الخشمي نتيجة دفاعه ن نتيجة عن أحد أفراد ا ل ش ر ط ة امام ل ق ض ي ة السجن عمران حسين الخشمي وسقط يعني إثر ه ذ ه الاشتباك ا ت فنسى الله ل ع ل ي القدير أ ن يغفر له و أ ن يتقبل منه هذا الموقف البطولي و أ ن يلهم أ ه ل ه الصبر والله انا حسبما تكلمنا مع ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة قالوا لنا انه قام بالدفاع عن أ ح د السجانين、نعم. ف عند دفاعه عليه كانت هناك رمايه فالمستهدف كان السجان ولكن تلقى ا ل ر ص ا ص ة بصدره、مم. عمران الخشمي ف ن س أ ل الله عز وجل أ ن يلهم أ ه ل ه الصبر سوان、مم. هذا الموقف البطولي من هذا الرجل دفن دفن محمد ومحمد فهو نعم, نعم. الذين سقطوا يعني جرح من اللجنة الأمنية اليوم تقريبا اليوم أما الأشخاص سقطوا جرحا العليا فهو محمد الرملي العجيلي كما أصيب كذلك الأخ كذلك المغربي أصيب وهو عمر عمر رئيس كتائب الثوار كتائب تلاف نعم و الان ب ا الشرطة القضائية ف كان ج معنا ي ه م ك ا ت إ ص ب اتصال ه الله الله يعافيهم م نعم معنا إن نقول ونسأل أن الآن شاء ا خفيفة ت من ا ل أ خ عضو مجلس انتقالي السيد مهدي كشبور مرحبا سيد مهدي حياك الله سيدي اهلا سيد ل اهلا ا مرحبا بك بك وسهلا س مهدي سيد مهدي معي ه السيد آ ن ا ل احمد ازليتني وهو مدير ا د ا ر ة امن المواطن ت ا ب ع ا ل ل ج ن ة ا ل م ن ب ع ا ل ل و في, في ج م ع صرايا الثوار ن ت ح د ث سيد العليا ك ر ي م ن ا ح ا ا د ث ة ل ت وقعت م في سجن الكويفية سجن نتكلم وكذلك عن ا ل ل ي ص الفجر ر ا ي و م ه فهل ل ف اللي يقول هو كم يقول تفجير المحكمه ة فيعني سيد الكريم ماذا بسم ا تقول ل ل الكريم طبعا الأخ الصديق كافية هذا الموضوع المعلومات التي استقيناها من وزارة الداخلية هذه المعلومات بأن بخصوص واقع الفجر على لدي بتأكيد تفيد لكويفيا أحمد من أعطى بأن بخصوص قد هذه أ ن أ ر ب ع ه من المساجين داخل السجن حاولوا ا ل ف ر ا ر ب ا ل س م ا ل ف ل ا ح مسدس تم ت ه ر ي ب ه ل ي ه م ب ط ر ي ق ة أ و ب أ خ ر ى أ ث ن ا ء م ح ا و ل ة الهرب أ ص ي ب المرحوم عمران ا ل خ ش م في م ح ا و ل ة منه ل ل ح م ا ي ة أ ف ر ا د ا ل أ م ن أ و ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة داخل السجن وفي ن عن ج م هذه الاسابة و ا ا اثناء ت المستشفى ه نقله ف المواجهات التي تمت داخل السجن اصيب اثنين من الاربع الذين حاولوا الفرار وتم ا ل س ي ط ر ة على ا ل ع م ل ي ة بالكامل داخل السجن تمت الوقت كانت اصيبت فيما محاولة بمساعد من برماية في نفس الخارج برماية الخفيفة او هؤلاء خارج بالاسلحة بعد ست أ ش خ ا ص ما بين ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة و ا ل أ م ن الوطني و ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة إ ص ا ب ا ت ه م في أغنبها طفيفه وتم ا ل س ي ط ر ة بالكامل على السجن و ا ل آ ن تم الوصول إ ل ى أ س م ا ء مشتبه ي ه ا وهي الان آ ن صدر ضد ر ت ت ا ا ق في طور ت ح ر ي عن المشتبه بهم و ا ق ب ض عليهم نعم سيدي الكريم يقولون ع بعض ن نحن كان الناس ي ي إذا أ ن كثير من التحقيقات تحدث سيد مهدي اسمح لي ف... ولكن لا ترى النور هذه التحقيقات لا سيما ق ض ي م ث ل الاعتداء ا على, و... على موكب الامم م م ل ا ا نتائج ل ت ت ح ق ق ي ا هذا ا هل ل م و المواقف يكون حي... ق ف نفس يعني حيجر إلى نفس أم يكون هناك ن الأخرى إلى أم ت ا ئ ج ح ق ق ي ي يطمئن ي ة حتى المواطن س د ي الكريم غوثيدي كريم التخطيطات ا بطبيعتها تحتاج إ ل ى تعني و استجلاء ل ا المعلومات ا ل د ق ي ق ة حتى لا يتم ظرم الوصول ن ا س ا ل و إ ل ى هذا التيقن و ياخذ ق ة ي وقت يعني من التحري والمعلومات وما ا ل ت ي و إ ل ى ذلك وكما تعلمون مجلس الوطني أ ص د ر قرار بفصل ا ل س ل ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة عن ا ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وبالتالي أصبح ولكن ي ج ا ئ ي ة مستقلة في كافة ق ر ا ر ا ت ه ا عن س ؤ و ت ي ن ا ل ت ش ر ي ع ي ه او مسؤوليه او مسؤوليه او م س ؤ و ل ا تدخل ل ل د و ل ة في ش ؤ و ن ه ا ا ل ت ن ف ي ذ ي ة و ه ذ ا أ م ر ؤ و ل ي ه او م س ؤ و ل ي و ن ح ن ع ل ى ثقة م ن ر ج ا ل ق ض او ن ا و ر ج ه او م ا ب و ل ي ه او م س ؤ ا ل ي ه ا م ن ؤ و ل ي ه او م ا ؤ و ل ي ه او م س ل ي ه و مسؤوليه او مسؤوليه او مسؤوليه او ل س ؤ و ل ي ه او مسؤوليه او م س ؤ و ل ه او م س ي د م ي ه او مسؤوليه او مسؤوليه ذ ا ا ل مسؤوليه و مسؤوليه او مسؤوليه ل ترى أن ه ن ا ك ربط بين ح ا د ث ة الكويفيه وتفجير ا ل المحكمه ة و ا ل ل حقيقة. في هنا بعض, بعض الناس يقولون ان اه رابط. ل كل منها له اه م ع ي تختلف حسب و ج ه د مظهر خ ا ص ة يعني مثلا و ا ق ع ة المحكمه ة ت ا ل ا اه ا ع ل م تدل ت على على على اكتمال عمل تخريبي لزعزعه الامر بخلاف الامر الذي كان في سجن لوكيفيا وهو محاوله تهريب عدد اربعه اشخاص من داخل السجن موضوع المحكمة. كما قدرنا. سيارة شفرليت شفر وانطلقت ب ع د ا بلحظات قام انفجر ا ل ع ب و ة النافذه س حسب التقرير المبدئي بخبير المتفجرات أ ث ب ت ان الانفجار هو ناتج عن عبوتين ن ا س ف ت ي ن كل ع ب و ة تحمل سته كيلو أ و متار في ا ل ش ن ط ة نتج عن هذا التفجير إ ص ا ب ة و ا ح د ة ق ص ي ف ة ن ت ي ج ة ت ن ا ف ر الزجاج و ح ا ر ه ا ل أ م ن ا ل ل ي كان داخل م ب ن ى ا ل م ح ك م ة و ب ا ا ل إ ض ف ة إلى ا ل أ ض ر ا ر ا ل م ا د ي ة التي لحقت بالمبنى وجدت ا ل ع ب ا ر ة التي كان يستعملها أ ل ز ل ا م المقبور في هتافاتهم العبارة ثلاثية التي كانوا يستعملونها من من هذا المنطرة التحري عنها وهناك العيان لا بعض وهي تم من شهود الذين شاهدوا ا ل هذه سيدي ا ر ة على م هؤلاء الثلاثة كما المعلومات كما وردت أ ة أنهم في ح البعض ة سكر وارتفونا ا ا الذي أشارنا ل إليه ن م سيدي ب ع ا ا ل ن سؤال س اخير سمحني سيد مهدي علي طاله سيدي الكريم إن, ان هذا التفجير له ع ل ا ق ة ب ق ض ي ة اللواء الشيد ه عبد الفتاح يونس هل هذا الموضوع له ربط أ و شيء آ خ ر يعني حقيقه لا اعتقد ذلك يعني ق ض ي ة اللواء ا ل ف ت ح ي و ن تنظر في م ح ك م ة الجنايات ي بجوار سجن الكويتيا وملفها لا يوجد داخل المحكمه ة وعليها ي حراسه ومؤمل ة ل ز ع ز ع ة ا ل أ م ن لافشال المكسب الذي حققوه أ ه ل ب ن غ ا ز ي و اخدمهم على عمليه الانتخابات هذا المكسب الديمقراطي الذي حققوه أ ه ل المدينه يعني وحاولوا يفشلوا هذا النجاح يعني نعم, نعم. سيد مهدي كشبور عضو المجلس انتقالي عضو على أعم مهدي المجلس المداخلة جزاكم سيد سيدي جزيلا خير هذه الله كشبور شكرا لك شكرا سيد أ ح م د حياك الله, الله يحيك استمعنا إ ل ى مداخله ة سيد م د ي كشبور、نعم. سيد مهدي كشبور عضو مجلس انتقالي ونبدأ كانوا كانوا لوحات من حيث انتهى مهدي. عن قصة المحكمة. أشار سيد مهدي في مداخلته أن هناك ثلاثة كانوا أكثر من شهد عيان راكبين من معدنية سيد مهدي سيد مهدي مداخلته شهد أشار أكثر المحكمة حيث في في سيارة شفر من غير ثلاثة قصة شفر وهذا ي اللي انحطت قدام و ه تقرير خبير الأول إنه إنه هذا التفجير أ و ل ل أن هذا ا كان ن ت ي ج ة لعبوتين ناسفتين ن ا ل ش ن ط ة كل و ا ح د ة س ت ة كيلو إ ج ر ا م منهم ما أدى إلى إلى إلى وحدة أضرار وحدة إلى بإذن العز و فيش ج ل الحد ولا ا وفيت ولكن شيء ص ر فيه أكثر من ش ا د ع ي يقول سكرانين ا كان ناس دلاثة ن أن هذه فئة كان يردوا في ا ل م ق و ل ة الله و معمر عقاب هذه وليبيا ولكن ا ل ك ل م ة المعروفه ة يعني أعاذنا ا ل ل من م ع ن ا ه ا ما يعني تعليقك أنت على ا ل م د ا خ ل ة وش المعلومات ا ل ل ي ح ض ر تحب ك ت ت ض ي ف ه ان ل ا هذا الجزء السيد في بس نعم أنا ن ح ب يعني نوضح شيء نوضح إن ن و ق ت ان ي ع ي الأمنية العليا كقوة اللجنة ت ل ل ك ا ل ي ل ة كان ف ي م م ع ظ ه ا متمركز و وم... ي ق و م بتأمين سجل الجزء ك و ي ف هذه كانت ا ل م ه م ة ا ل ر ئ ي س ي ة ل ق و ة ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة ا ل ع ل ي ا و ق و ة إ د ا ر ة أ م ن المواطن مع الرغم ان لدينا استيقافات في معظم مفترقات طرق م د ي ن ة مانغازي ومن بينها مفترق سبع اكتوبر القريب جدا من ا ل ح ا د ث ة كان مؤمن بسيارتين من سيارات ق و ة أ م ن المواطن ل ح ظ ة الانفجار كانت يعني السيارات م و ج و د ة و ا ل أ ف ر ا د موجودين أ ن ا لا أ ح ب أ ن أ ص ر ح بما وصلت إ ل ي ه نتائج التحقيقات وما سمعه شهود العيان كما ذكر أ خ و ن ا المهدي بارك الله فيه لعل هو ه من ا ل أ ش خ ا ص المطلعين ولكن التحقيقات لازالت جاريه ة ا ا ل س ت د ا السيارة لونها سيارة كانت اللحظات خلال هذا التقاطع ف مفخخة شفر في بشنطة أبيض أكتوبر نعم من نوع حقيقة مرت صحيح لي ذكرت أكثر هذه أ م و ر أ خ ر ى لا يسعني المجال ليس بمجال حديث عنها ل أ ن ه ا لازالت قيد التحقيق وال... والاستدلال لكن إ ن شاء الله و تعالى في ق ض ي ة السجن ا ل أ م و ر كانت تحت ا ل س ي ط ر ة بالكامل、حمي. وبفضل الله عز وجل تعامل أ ف ر ا د ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا بالتنسيق مع ثوارنا ا ل أ ش ا و س تجمع ص ر استطاعوا ثوار ا بتوفيق الله عز وجل أ ن يؤمنوا هذا السجن ويعطوه لمن بعدهم وهو ك ت الجيش ئ ب ا الوطني سيد للتأمين سيد أ ح م د بس نستقبل م ك ا ل م ة عندي سؤال س ر ا ح ة حصل ا هنا غ ر و ك ي نقول لكي نقول لكي م نقول لكي نقول لكي نقول لكي نقول لكي ن ا و ل لك سؤال ن ا ع ل ي ه سلام عليكم سيدي نعم سلام عليكم ا ستقبل م ك ا ل م ة أ خ ر ى سلام عليكم سلام ا ل ل ه أنا و سلام بك م ر ح ع س ي د ي م ر ح ب ا أحمد、الله. احمد عبد الرحمن أحد عرفت. مرحبا يا احمد طوار عبد الرحمن ت فضل شموده و د حميدة آه عندنا خ ل ت ك يا اه استفسار ح تسليس لعن الداخلية وزير توع كاميرا و م ة لعن ع ط ت ص ي ح ونحن م في مسكين ما حرام من ما مزارة ل الطيار الجنة تنبيل كل في فيش فيش بعدين اي اي قيادات ما حتى عشوائي اللي واحد جاء صار عامل حتى قامت عبد الرحمن نعم. اذا كان في سيد ؤ ا ل ل ل عندك س احمد ازليتني وهو ممكن د ادارة ي في العليا يعني امن المواطن في الأمن تفضل يعني هو هو اللجنة تفضل مستعد ب يا سيد احمد م م ك تكون معي ا ا انت نعم معاك سيد احمد صلي على رسول الله لا ينبغي, لا ينبغي ان نتراشق بالكذب وهذه الاشياء لا ينبغي منك و أ ن ت ثائر ما شاء الله عليك ربي تقبل منك إ ن شاء الله فالسيد الكريم أمين. يا اخويا ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة كانت م و ج و د ة أ م س هم اللي حوطوا ا السجن يعني اللجنه لا الامنيه لكن اي ل ل اللي تمام ل ل تزييره اللي عندي ا لكن ل ا ما ضياه ما م فيش ب لا ف يوجد موقف ف ف ا اه. اه. ر ر نحن. يعني الامنية اللاجنة م ض م و ضيابة ا هي للنفير ي قادة ف ه ا انا نحكيش على السزن. السزن اللي انا ما مشتغله. على اللي والله ح م الشهادان ولكن ا م ص ا ان شاء الله يتعالجوا. ب ي ن ل ا لا م و و ض ع ل ل يوجد صار عمس ن ح عليه التفزير. ولمهو ساعة ا نحن. موقف صار فيه ا للنفير نعم بارك الله فيك يا سيد, آه سيد آه احمد وجزاك جز... الله, الله خيرا دم ومشاهدنا الجديد عشر ا مرات الله اكبر عليك الله اكبر عليك أنا واحد من الله شكرا شكرا يا, ولا ولا ولا يا اخوان هذا حديث طيب جدا فينبغي إذا قضية كان نطرح إذا لكن ي ي جزء أننا نتراشق ولا ا ر شو رايك شيخ أحمد يكرمك الله ت ر اول ش ق بهذه الكلمات الفاضية أ شيء لا, شي لا استطيع أ ن أ م ر ر ه ا سيد أ ح م د أخي、يعني. أخي اول شيء نسأل الله ان ل ل وجل ه عز أ يغفر ل أ خ ي المتحدث هذا من الثور بسورة طيب جداً الله يعني وهو استدرك وهو وفي الأول أنكر عين عدم وجودنا يكرمك الأخير أنكر كلامك الله جدا عدم في عين في في سجن ولكن ثم ا س ت د ر ك و ق اشياء ا خ ر ل ت ت ا ر ك بانه وهو يجب ان الله تتحرك لهذه بانه ل ي قوة ج في ا ل م ف ت ر ق ا ت لا هذا غ ي ر صحيح أ ن ا ل ي ل ة ب ان ر ح ة يكون ق ة أ م أكثر عشرين من نقطة استيقاف ا د خ لدينا م غ ز ي مختلفه التاسعة مساءً، وفصلت عندنا ا ل س ا ع ة ا ل س ا د س ة صباحا في مفترق سبع أ ك ت و ب ر كان عندنا سيارتين اليوم أ ن ا استلمت اليوم استلمت أ و ر ا ق ا و ب ا ل أ س م ا ء ا ل أ ش خ ا ص واستدعيتم ه للتحقيق و لسماع شهادتهم و هم كانوا ش ه و د عيانا و هم من باشره مباشره أ و ل ما سمعوا الانفجار ذهبوا مباشره إ ل ى المقر و ا ط م ا ن ه على ح ا ل ة الحارس الذي كان في ا ل م ح ك م ة و إ ص ا ب ت ه و تم تبليغ الدوريات عندنا أ ك ث ر من ثلاث أ ر ب ع دوريات تجوب م د ي ن ة بنغازي ط ي ل ة ا ل ف ت ر ة ا ل م س ا ئ ي ة ب ق ي ا د ة سليم نبوس و كان في الحدث م ب ا ش ر ة عند ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة كان موجودا ا فاللجنة أخي موجودة ولكن ليست لدينا عصى سحرية أن نضرب بها فتنقلب ليبيا أمنا ا فتنقلب ولكن ليست موجودة أمنية أن نضرب سحرية أخي م و عصى فتره ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن تحتاج إ ل ى عمل دؤوب وتكاثف ي ي ع ن الجهود بالرغم يا أ خ ي الكريم أنا يعني أوجه من الندام هذا、الندم. شبابنا يعمل ليلا ن ه ا ر يعرض نفسه للخطر أ م س كان عندي أ ك ث ر من ثلاث إ ص ا ب ا ت في حادث السجل اليوم صباحا عند مفترق مستشفى ا ل أ ط ف ا ل أ ح د الذين خرجوا في ا ل إ ش ا ر ة الحمراء صدم أ ح د أ ف ر ا د ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة الواقف ليقوم ب ع م ل ي ة تسيير السيارات وخرج في ا ل إ ش ا ر ة الحمراء وصدمه ب ا ل س ي ا ر ة فنحن نعرض أ ن ف س ن ا ل ل خ ط ر بالرغم إ ل ى هذه ا ل ل ح ظ ة لم نتلقى درهما واحده من ا ل و ز ا ر ة كل شبابنا يا أ خ ي يعملون بدون اللي مقابل طالع الكلام ا ل ل ي ط ا ل ا ش ر ع ن ا خ شيخ ه جنيه في دين عندي ألف أكبر أخي الله الكلام كم داعم الله أكبر يا、شيخ. بماني أنا هذا قوي بك الشائع ت ك لك ل م نحن الان يعني في شراعنا الوطني وكذا ا ل ا لا ن ل نعلم ا ا ب ا ل ل ل ج ن ة الامينيه ة ت م ا ر العليا م لأربع أشهر متتالية من من أنا أنا سؤال ي بنسأل لك السؤال الاول ل ا أ بس في مداخله مش مننسش ا ل أ ن ت و ل ا ل ق ض ي ة و ي نسمع ن ان ل ش ي السيد خ أحمد س م ع أن في ق ص ة بين ا ل أ م ن ب ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا و بين الامن و ل أ لكن ا ل آ ن لاحظنا في ق ص ة السجن صار بينكم تعاونيا أخي <تصفيق> يعني ا ل ش ر ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة تسلط ص ل ت بك يا م ا ما أحمد صحيح نعم ع ي فهمني يا ش في أنا الكلم هنا سمعوا الشارع هذا فيه ه شيخ ذ صحيح بك م ن ت و ض يا عندك س ؤ ل ش و ف بس س الاتصال م ح ن ي شيخ عليك واخذين أحمد كتب بأس لا بس. لا بأس ر ا ا لا、بس. استقبل المكالمة السلام ح ت ن معك ع بأس ي ك م أ ه ل ا و سهلا بك حياتي موسى بارك الله فيك يا م ا ل ب ر ا م طيب الله يحفظك كيف سؤالك للسيد أ ح م د زليل سؤالي واحد من وجهه ن ا ل أ خ ي احمد بارك الله فيك و ي ض ح براحه و مصدق من أ ج ل الوطن و م ن أجل ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن لكن ب ص ر ا ح ة أ ن ا عندي ح ا ج ة و ح د ة و ان تمنى أ ن ه ا ت ص ي ر ا ت م ن ى ي كونوا جيش و ش ر ط ة ي ف ك و ن ا ملكتائب الكتائب يا شيخ ه ذ ي ن ا مليشيات راه و ق و ل ل ك ي تورنت ه ا ت خلاص سوا ابن بلادنا لابد من ا ل ش ر ط ة والجيش يكون ا ك ت ي تتمكن منها مش عارف منه وكتيبة مش عارف منه. وهذي معلش هذي من ه كتابه المسؤوليه ا ر و ح من اجل ان تتمكن من نفسها ا من اجل ه ان تتمكن ي القصة ع ي من م معي نفسها من اجل يفتعليك ان تتمكن من اجلها ل من خلفيتك اجلها ل لا هذه تمام هذي تبع و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة كويس هذه عارف ان هي ان الكتائب كل حلن و انضم من تحت و ز ا ر ة ا ل د ا خ ل ي ة ا ل م ع ل و م ة ذي موجوده عندك لا بس ومن ا ل أ ا ل ع ا م ا ل ي كان الأمن العام يسمى و ب ع د ي ن ح عناصر واجده ة في الحوش في رواتب د ع ويقصد رواتب ويقصد رواتب في ا ل و ش ا ل ش ر ط ة وفي المرور وجميع الأمن أو بالمقابل ا في ن س تشتغل أخرى ف ي ناس مراكبة وفي ن ا س تشتغل محمد ن والأمن يعني نبيل جماعة الشرطة بارك الله فيك يا أخي فيك ت أنت <تصفيق> ى نبيل بارك الله فيك سيد ح ا عن المداخلة شكرا جزيلا سيدي ي سيد نبيل في حتى لو طيل نستوقف عن السؤال اللي قلت لك أنا شوية دايخ حتى في شكرا معلش الشارع لك أخرى مداخلة المداخلات السؤال أنا نستوقف عن ن لو قلت حتى حتى ع اخي ل ل الأمنية العليا عالية واللاحظ الآن لما الاشكالية الشيء على اللجنة الأمنية العليا ج ن بينه وبين الآن أمس لما صارت يعني تعاونت تعاون رأونا فرحني نبيك توضح ونت ة حساسية صارت هذا توضحها يا أمس رأس أ مع كم هرم في غير طبيعي سيدي في بعض بس ا ل كريم إ ذ ا كان الهدف واحد وهو أ م ن و أ م ا ن م د ي ن ة بنغازي قطعا والعقل والمنطقو ي ق الا نختلف إ ذ ا كان الهدف واحد هو تأمين مدينة ن ب غ التعاون ز ي ف ا ق ط ع ا ح ن ف ف ق ا ل ت بيننا وبين ا ل أ م ن الوطني وعلى ر أ س ه سياده العقيد حسين بوحميده ة ن ا ا ك ت ع واجتماعات ن م ب بيننا وبينه واتفاقيات وخطط أ م ن ي ة م ش ت ر ك ة بيننا وبينه المصلحه واحده بس أنا بس أنا بنحط عليك من أحمد سمحني يعني الاشكال ماظريش م ي ط ع ش ل ل ن س ب الناس تطمئني يا、خي. أنا في اجتماعات تطمئني وإنه تنسيق أمني ن أخي في في ب م اين ل ا جدا م مهم الإشكال وقع وقع من بعض ا ل أ ش خ ا ص الذين ي س ي ر و ن هذه ا ل ح س ا س ي ة وهم معروفون ب أ س م ا ئ ه م ح ق ي ق ة معروفون ب أ س م ا ئ ه م خرجوا في بعض, الإذاعات المسموعة والمرئية وفي بعض اللقاءات إ ذ ا ا ا ع ت م م والمرئية س و وفي ع بعض ة ا ل ل ويهاجمون ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة هجوما شديدا ب ح ج ة أ ن هؤلاء يمارسون عملا أ م ن ي ا وليس لديهم خ ب ر ة في المجال ا ل أ م ن ي ولا في المجال القانوني هل أنه فيه, إن فيه تقاطع بين مهام كممهام؟ والله هذه الكريم لو سمعت تقاطع بين أن القناة قناة يا أخي القناة، القناة المرئية و ل ن ا م ا م ن ى أ ن نترك لنا ولكننا نترك لنا ولكننا نترك لنا ولكننا ن م ر ا ك لنا ولكننا نترك لنا و ولكننا نترك لنا ولكننا نترك لنا ولكننا ن ت ر ا لنا إ ولكننا نترك لنا ولكننا ن ت ر ا لنا ولكننا نترك لنا ولكننا نترك لنا ي ولكننا ل ن ي ر ك لنا و ل ك ن ة ا ل نترك لنا ولكننا نترك لنا ولكننا نترك لنا هناك بعض ا ل أ ش خ ا ص ب أ س م ا ئ ه م معروفين وتم تقديم و ر ق ة ل ل س ي ا د ة ا ل ع ق ي د حسين ب ي ح م د ة ب أ س م ا ئ ه م و أ ح ا ل بعضهم إلى الى ت يتكلمون ت ح حفيظة ح ق ق ي يخرجون في الإذاعة يتكلمون بكلام يثير الإذاعة بكلام التحقيق ش ب ب ا عندنا في اللجنة الأمنية ا في س غ غضبا ا ا اتهامات و يوجه يعني أنهم أ لهم ي يسمون بالميليشيات وأحيانا ي ا ا ن بأن و و ل هؤلاء ت ا دينار وهم لا و وهم يفقون ن ألف العمل في الأمني المستمعون شيء أخوة ل ل م ر ة ا ل أ ل ف أ ك ر ر ه ا ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة هدفها ا ل أ و ل و ا ل أ س ا س ي ح ل ح ل ة التشكيلات وضمها و إ ع ا د ة ت أ ه ي ل ه ا وتدريبها حتى من وجدنا فيه صلاحا لينضم ل ل أ م ن الوطني ضميناه ومن لم نجد فيه ك ف ا ء ة قلنا له جزاك الله خيرا تعاملنا معك ل م د ة س ت ة أ ش ه ر أ و م يزيد و تقاضيت مرتبك وارجع إ ل ى بيتك سالما غانما مشكورا فهذا هو هدف ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا يعني ليس من صح... هدفنا أ ن ناخذ ص ل ا ح ي ة أ ح د يبدو أ نعم من حل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وهذا هدفها ع م ن ب ي ا ل ح م ا د أ ن ا أنا أضيف أ صوتي لصوته ت نت... م نعم ى أن يكون لنا جيشاً وطنيا جيشا ب ق ي د ة ن ض ب ط ة ه م ه حماية البلاد ا و ل ع ب ا د وينطبق كذلك على ا ل ش ر ط ة كم كنا نتمنى أ ن تكون لنا ش ر ط ة د ا ف ع عنا وجيش وطني يدافع عنا كما حصل في مصر وتونس كم كنا نتمنى ولما اضطررنا لحمل السلاح والقتال وفقدنا ق ر ا ب ة خمسين أ ل ف شهيد في على هذا الوطن نحن نتمنى أ ن نكون لنا جيش وطني و ش ر ط ة و ط ن ي ة بعدها ثق يا أ خ ي الكريم س أ ض ع بندقيتي و أ ت و س د ا ل و س ا د ة و أ ن ا م قرير العين ولكن قبل أ ن يتحقق هذين الشرطين جيش وطني و ش ر ط ة آ م ن ة مستامنه لا تطلب من ثوارنا أ ن يسلموا أ س ل ح ت ه م لمن يسلمونها س ؤ الان لمن ل م ن ي س و ه ا ل آ الشرطة والجيش أنا لا ألقي باللوم、عليهم. هاتين المؤسستين عانت من ظلم القذافي ما عانى الليبي لم يكن لنا、جيش. كانت لنا كتائب ألقي عليهم ظلم كل لم الكل وتهميشي جيش فرد يعرف أمنية يكن من كان هناك بقايا جيش بقايا عقداء وضباط شرفاء التحق كثير منهم في الجبع نحييهم وندفع بهم أ ن يكونوا نواه للجيش الوطني أ م ا ا ل ش ر ط ة فالكل يعرف يعني الشرطة كانت مهمشة يعني قسم المرور كان يعاني شديدة الأرشيف يهولو في الأخيرة معاناة كانت كان كالمنظر من تداركنا الشرطة المرور جدا والملفات تقادمها وبلاؤها إذا السنوات كما أدخلوا لو تدخل إلى مهمشة حتى قسم قسم تكنولوجيا و استعمل الكميوتر هذا مؤخرا في السنوات ا ل أ خ ي ر ة الكل يعرف القبضه ا ل ح د ي د ي ة ا ل أ م ن ي ة لدى معمر ا ل ق ذ ا ف ي كانت ا ل أ م ن الداخلي كان جهازا قويا متماسكا يضرب بعصا من حديد كل من يتعرض ل ل س ي ا س ة و أ م ن ا ل د و ل ة كان يزج به في السجون قد يقضي نحبه و يموت داخل السجن و يمضي سنين عمره داخل السجن هذه أجهزة هذا ولذلك القبض الأمن أما باقي أجهزة الأمن فكانت تعاني كما يعاني الشعب الليبي أنا في هذه من هذا المنبر من أوجه ندائي لكل ليبي ستحمد د ا سجن ل ي م منكم ا ع سيد أحمد في لومه اخرى عليك、نعم. كثرت <تضرت> عليك يا والله. بس ماشاء الله ر ا ح ب ت صدر عادي حتى في الميدان يكتب على اللوح انا شيخ أ ن ا ق ا ع د ل و معي ل ك ا ن ا ل ك ن في الميدان نسلع او بندق انا مش ي ح ي ل مشانك لوحات معي م ب ا ر ح ة اجو متوتر جدا بين ع ض ا ل ا ل ظ م من اميل و ي ا و ا ل أ هالي ن س ا ل م ع ت ص م ي ن وكنت أ ق ا ب ل ه م ب ب س م ة و ت ق ب ي ل ة و ض م ة ف أ ح ا د م قلي ا يا شيخ انت ابقى انا ا ل ب و ا ب ة شيخ سيد الكريم نحن يعني سؤال مهم ه جدا و س ؤ ا ل و ل و م ا في نفس ا لماذا ل و ق ت دائما نعمل على دائما على ردات الفعل توليوم سامحني أحد الإخوة يقول لي أن أمس ما كانوش فيه هو كان كان صباحا يبعث فرد أمن موجود. الأخ يقولك. فيقول ا ل س ا ع ة و ا ح د ة صباحا لم ا ك ا ن ش ف ي ك فرد أ م ن موجود بتاتاً في, في العلم ب أ ن كل ليله قالوا ف ع موجودين أما لكن ت ح د د ي امس أ ما كانوش قاعدين لم ا ا ذ نحن نعمل س ي د ي ك ر ي م هناك و سؤال اختصره أخير أ تبيت ت ل م ذ ا دائماً على ردات الفعل يعني اليوم التشديد نعمل يعني على أ ث ر من الأيام الماضية ليش ميكونش ن ليش ع د ن امن خطة أ ي قوية ميصيرش أخي الكريم ة محكمة صراحة ولوم الكلام ماذا سأتكلم معك بكل عندنا سؤال أنا بكل ص ر ا ح ة وكل ب ش ف ا ف ي ة كما طالبتموني نحن في ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة ا ل آ ن نعاني من عزوف ا ل أ ف ر ا د على ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة ح ق ي ق ة وهذا أ م ر واقع بسبب ت أ خ ر المرتبات ا ل آ ن أ ر ب ع أ ش ه ر ولم يسترموا درهم ا ولا دينارا الشباب بعضهم متزوج وبعضهم عاطن على العمل وبعضهم يعني يريدوا ان يقتات وبعضهم يركب حتى يصل إ ل ى مقر يعني قوت أ م المواطن اللي في ب و ع ط ن ي يركب ب خ م س ة دينار م ويرجع ا ص ل ت و ب خ م س ة دينار و ي أ ت ي إ ل ى هذا المقر ل يؤدي هذا العمل فالغياب عندي كثير ونعاني ح ن ن جميع سيارات ن التي ا نشتغل بها هي في معظمها من ا ل ك ت ا ئ ب التي حلت السلاح الذي نستعمل هو ه سلاح التشكيلات ا ل أ م ن ي ة التي حلت ويندر الوزاره السلام هذا السؤال يوجه إ ل ى ا ل و ز ا ر ة نعم لكن سمحني توا هذين ملفين مهمه جدا ملف ا ل أ م ن والغذاء والاقتصاد ملف ا ل أ م ن سمحني أ ن ا ممكن بات ليلا ت ع ل ى خ ب ز ة وشرموله لكن بات وانا آ م ن صحيح فموضوع ا ل أ م ن يعني كيف أ ر ب ع اشهر سمحني للشباب ما تاخذش مرتبات في شيء آ خ ر سمحني يجب حتى في إ د ا ر ه كم معنى في ضعف سمحني、نعم. يفترض أ ن تدافع عن ظناها يعني, يعني صبين يقول الشباب اظن يدافع عن بنغازي اظن يحموا في بنغازي ا أنا أس لك. السيد جلال الحرتي مدير إدارة أمن المؤسسات أخي سأسمي أمن كريم مدير لك الاستاذ وليد الطيب مدير إ د ا ر ة ا ل أ م ن الجنائي و ظوهر ا ل س ل ب ي ة <تصفيق> الاستاذ عمر ا ل ش ر ك س ي مدير إ د ا ر ة امن المعلومات و خ ا ر د الكبتي مدير مكتب رئيس ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ي ة هؤلاء ا ل أ ر ب ع ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى المدير إ د ا ر ة المشؤون ا ل م ا ل ي ة ل ل ج ن ة ا ل أ م ي ة خمس انفار أ ك ث ر من س ت ة أ ي ا م ا ل آ ن في طرابلس قابل مصفى ط عبد الجليل والتقو ا بالكيب أ ر ب ع خمس مرات و ب ف و ز عبد العال جي ست مرات يقاتلون قتالا شديدا شرسا من أ ج ل مرتباتهم وكنا نقول لهم ا ل ق و ة ا ل ع م و م ي ة ل ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا س ب ع ة عشر أ ل ف ثائر ا ل آ ن س ب ع ة عشر أ ل ف ثائر قدموا ملفاتهم منع في م د ي ن ة بنغازي هؤلاء قنبله م و ق و ت ة لو لم يستلموا مرتباتهم إ ل ا أ ن ا ي... ل آ ن الذي يحركهم حب الوطن و ا ل ت ض ح ي ة ح ق ي ق ة و أ ن ا أ ش ي د بهم و أ ش ك ر ه م على ما يقومون به بس الحب بيروحي بزوشة بتأكل تشرب أولادة. أخي مو... أنا أتذكر كلمة أبو بكر أولاده الكريم أنا كلمة وطني وعمر أتذكر أخي الحوار الشيق الذي, الذي تدمع له العين قال ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله له لهم لهم و تركت بكر تركت ر تدمع سمحني و لأولادنا وزوجاتنا الله ورسوله ل الله ل ه ه تركنا تركنا يا أخي ب ا ل و ط والأمل ا ل ذ نأمل أن يكون آمن بلدا آمنًا <تصفيق> هذا, الكلام هذا الكلام هل, هل, كل, هل كل, كل الناس و ا ل أ ف ر ا د ا ل ل ج ن ة ا ل أ م ن ي ة العليا هم الذين يتحركون بهذه المشاعر ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ف ي ا ض ة ا ل ع ا ل ي ة و أ ن ت تتحدث إ ل ي تدمع عينيك ا ل آ ن أ خ ي الكريم أ ن ا مقدر اخي الكريم、نعم. والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو ما أ خ ر ج ن ا من بيوتنا و تركنا زوجاتنا و أ و ل ا د ن ا إ ل ا ن ص ر ة لله سبحانه وتعالى أ و ل ا و ابتداء ثم حبا لهذا الوطن و طلبا في استرجاعه حتى نسترجع بلادنا أ خ ي الكريم ما من ل ي ب ي إ ل ا وهو يستحي في عهد القذافي أ ن يقول أ ن ا ليبي ا ل آ ن ما من ل ي ب ي إ ل ا و ه و يفتخر و يقول أ ن ا ليبي هذه تكفيني من ث و ر ة سبعه ا ش ر و براير أن استرجعنا و ط ن ي ت ن ا أن استرجعنا وطننا يا اخي الكريم ل م نسترجعها ب س ه و ل ة بل استرجعناها بخمسين أ ل ف شهيد أ ر ق ا م ق ي ا س ي ة أ ض ع ا ف ه م من الجرحى و الله يا أ خ ي الكريم أ ن ا من ذ و ن ان تفن الشيخ أ ح م د المجبري رحمه الله تعالى ما دخلت ا ل م ق ب ر ة حياء من الشهداء و الله و الله أ خ ا ف أ ن أ د خ ل ا ل م ق ب ر ة ا ل آ ن أ ن ظ ر ب ان ق ب و ر ه م و ي س أ لك ان يكون ان يكون لك ان يكون لك ان يكون ا أ ي ه ا ا ل س ا د ة ا ل م س ت م ع و ن و ا ل ل ه س ت ق ف و ن أ م ا م ا ل ل ه س ب ح ان ه و ت ع ا ل ى و أ م ا م ه ؤ ل ا ء ا ل ش ه د ا ء و س ي س أ ل و ن ك م و ي ح ا س ب و ن ك م حسابا لك ا ي ر و ن ان يكون لك ان ي د م ا ئ ه م و ا ل ل ه ل ن ن ف ر ط ف ي ه ا و م ا د ا م ف ي ن ا عرق ي ن ب ض هذه ب ل ا د ن ان ح ن م ن ح ر ر ه ا و ن ح ن م ن ي ح م ي ه ا و ن ح ن م ن س ي ب ن ي ه ا ب إ ذ ن ا ل ل ه و إ ن لم نستطع ي فسن ورث أ ب ن ا ء ن ا بلدا حررا ابيا نعول عليهم في بنائه حتى تنعمل ا أ ج ي ا ل ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ببلد ي ع ا ن ق ا ل س م ا ء علو ا و ش م و خ ا ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى شكر الشكر لك كذلك سورة سرايا الثوار ومدير إدارة جزيلاً مجلس تجمع للجنة أزليتني سيد في الأمنية العلية المواطن التابع مصولاً أحمد أمن عضو للسادة المستمعين بمتابعتكم واتصالاتكم بمتابعاتكم م و شكرا ا ر ا ت ك م ع ب لكم ف ي س ب و الشكر الجزيل لكل ن من من من بنا اتصل على وجل أن تكون أن مدينة ب ا ل م ن مطمئنة ة بلاد المسلمين ش ا س س ي ومنفذ الحلقة ه د حسين العجيل. على أمل لقاء بكم بعد اللحظات العجيل فكونوا معنا لقاء على أمل بعد بكم و إ ل ي ك اهديه قصيدي وسيعلو دوما ترديدي ل حبيب ا ي يا حرام قد حارب قومي الطهوته فله ذلا وله موتى فتردد ا أ ح ش ا ء صوتا ديم يا حرام قد هدم بيت الرحمن وانتهك حقوق ا ل إ ن س ا ن ل ك ن ساصيح ب ا ل ق ر آ ن ه لي بياح الله لي بيا ي ف ت ي ك نشيدي واليك افديه قصيدي و س ي ع ن و دوما ترديدي لي بياح الله يا أ ه ل بلادي ا ل ذ ا زينوا لن يصرع إ خ و ا ن ي و ه ن و فبني ا ل إ س ل ا م بكم أ م ن و ا فيها حراب الغاز تمضي ب إ ب ا ء ي عزم يعلو